يتدبروا هنا للتعذير وهو بيان الحكمة من انزاله ليتبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يتعلم أولو الألباب يعني أولو العقول لأن العقل, العقل هو اللب فرجل بلا عقل ليس برجل في الواقع ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن والهمزة هنا يستفهام الذي يراد به أم على قلوب أقفالها أم هنا هل هي متصلة أو منقطعه الظهر إذا كانت أم بمعنى بل والهمزة فهي مقطعة وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة فإذا قلت أجاء زيد أم عمرو فهي متصلة وإذا وإذا وفي هذه الايه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها اي بل اعلى قلوب اقفالها والجواب الثاني والاول الثاني قلوبهم مقفله أن تدبر القران وجه الدلاله من الاعتبار ان الله تعالى بين ان الحكمه من ازاله هذا القران المبارك ان يتدبر الناس اياتي ويبتعدوا بما فيها هذه الحكمه وليست الحكمه ان يتبركوا به أو أن يتلوه تلاوه مجرد هذه لا شكنا انها منفعه ومصلحه ورحمه الخلق لكن المهم ان يتدبروا ما معناه ماذا أراد الله به ثم يتكلم أرأيت لو أن انسان اعطاك كتاب طب مثلا قد هذا الكتاب هل يمكن أن تنتبع بما فيه من الارشادات الطبيه إلا بعد أن تدبره وتفهمه؟ نعم ولا لا لا يمكن إذن القرآن الكريم لا يمكن أن ينتبع به الإنسان تمام الانتفاع إلا بالتدبر حتى يتدبر ماذا أراد ربنا بهذا؟ ثم بعد ذلك يتعب يقول وجل أن الله أنزل أن الله بين أن حكمة من هذا القرآن المبارك ان يتدبر الناس آياته ويتعظ بما فيها والتدبر هو التامل في الالفاظ للوصول الى معانيها هذا التدبر انك تأمل وسمي تدبرا لان الانسان يجول من هنا ومن هنا حتى يصل الى ايش المعنى المراد فهو التدبر. تجول في معاني اللفظ حتى يصل الى المراد فإذا لم يكن ذلك يعني التدبر فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد القاضي لا تأثير له وهذا واضح ان الله لم يكن لينزل لي قرانا يقول للناس اقرأوا القاضي دون أن تفهم معانيه أبدا ولأنه لا يمكن التعارض ما في القرآن بدون فهم معانيه هذا صحيح؟ هل يمكن أن تتعرض بالقرآن؟ وتعمل بما أراد الله منه إلا أن تفهم معانيه لا يمكن لذلك تبين وجه الدلالة من وجوب التدبر تبين وجه الدلالة على وجوب التدبر من قوله تعالى ليتدبروا آياته ووجه الدلالة من آيات الثانية أن الله وضخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن وضخ كيف لان الهمزه إيش؟ للاستفهام المراد به التوبيخ فواشار الى ان ذلك من افعال على قلوبهم وعدم وصول الخير اليها وقد كان سلفنا شرح ولا تقو نعلق شرح كيف لا قرأ ثم هذه عادتنا طيب قد يحتاج تصحيح ولا شيء قد يكون بعض الكلمات فيها اخطاء طبعيه في المهم عادتنا قرانا احنا عليه مع اصول الفقه شرح قرات شرح طيب وك وكان سلف الأمة على تلك الطريقه الواجبه يتعلمون قرانا الفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله على مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن ودليلها هذا أن طريقة السلف على ذلك ما قاله أبو عبد الرحمن السلم حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن فعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنه أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ضع يدك على فمك إذا تتابت أولا إكثم ما استطعت فإن لم تستطع فضع يدك على فمك هذا الأثر على ما فيه من خلاف في صحته نقول إنه يدل على أن عادة السلف أنهم إذا تعلموا عشر آيات إيش؟ تعلموا معناه ثم عملوا بها وهكذا ينبغي لنا نحن أن نتعلم المعنى ثم نعمل حتى يكون القرآن نزل, نعم نزل مباركا يتدبر الناس آياته ويتذكرون به قال الشيخ السامي رحمه الله والعادة تمنع ان يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم هذا مثال من انشاء العالم يقول العاده ان الانسان اذا قرأ كتابا في فن من الفنون هل يقراه قراءه مجرد لفظيه أجيب لا ولو فعل لن ينتفع بل بد أن يستشلحه أن يطلب من يشرحه له فيطلب من المعلم أن يعلمه المعنى ويطلب من التلميذ الذي فوقه أن يعلمه وهلم مجرح ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتاب أو المشافهة لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه وتبين الكتاب للناس شامل لتبين لألفاظه ومعانيه ليكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيان ها؟ أنا عندي ما في أغنية نعم شوف الأصل أنا عندي وتبين كتاب الناس شامل تبين الفاضح ومعانيه فيكون تفسير القرآن مما أخذه الله مما أخذ الله به العهد على العالمين بس مصوروا وصاف إذا نأذتوا أنتم ببيانه ببيانه نعم مما أخذ الله العهد الله على مما أخذ الله العهدة على أهل العلم ببيان ها كيف كيف الاقراص عليكم الان كيه. مما اخذ الله به العهد على العالمين بس المهم اقرا لكم النصح الصحيح مما اخذ الله مما اخذ الله العهد على اهل العلم في بيانه لنا قال لتبيننه طيب قال قائل هل يجب على الناس على العلم أن يبينوا للناس معنى القرآن سواء سألوه أم لا نقول يجب إذا سأله الناس بلسان الحال أو بلسان المقال فمثلا إذا سمع الإنسان أن الناس يفسرون بعض الآيات على غير ما أرى الله. فالواجب عليه أن نبين المعنى الذي أراد الله لأن العوام احيانا يفسرون الآيات بغير ما أراد الله بل احيانا يصنعون آيات من عندهم تجده مثل يقول صدق الله العظيم وجعلنا لكل شيء سببا من الآية ها؟ ما في ما في القرآن هذه. لكن لكنهم يعلمون أن الأشياء باسبابها و ويمكن مر عليهم في أذهانهم في ثلاثة الأساعة من كل شيء سبب فحولوها إلى أن قالوا وجعلنا لكل شيء سبب فالمهم إذا رأى الإنسان أنه لا بد أن يبين معنا القرآن بلسان الحال أو بلسان المقار وجب عليه بيان وينبغي أن يجعل للعامه مجلس لتفسير القرآن وكان الشيخ عبد الرحمن المساعدة رحمه الله يفعل ذلك كان بين العشاءين يفسر القرآن من أول إلى آخر لكن يقرأها عامه يكون في المحراب ويقرأ ويقرأ, ويقرأ عليه الطلاب ويشرح الآيات فيبين ويحضر العامة فيفهم وهذا طيب لو جعل طالب العلم مثلا في أسجده الخاص لو جعل له درسا في التفسير في تفسير القران لانتفع قال والغرض من تعلم التفسير هو الوصول الى الغايات الحميده والثمرات الجليله هذا الغرض من علم التفسير الوصول الى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة وهي التصديق بأخباره اخبار ايش اخبار القران والانتفاع بها وتطبيق احكامه على الوجه الذي اراد الله ليعبد الله بها على بصيرة وهذا غرض سامي يتحقق به قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون وخلاصة هذا الباب أن تفسير القرآن هو بيان معناه وأن تعلم التفسير واجب وأن الوجود عيني وكفائي وأن عادة السلف في القرآن أنهم إذا تعلموا عشر آيات أو نحوها تعلموا معانيها وعملوا بها وأنه ينبغي لخلف الأمة أن يتبع أثر سلفهم لأنه هو الخير نعم. ثم قال الواجب على المسلم في تفسير القرآن يعني متى قلنا إن تفسير القرآن واجب فكيف الطريق إلى ذلك وهذا أيضا بحث مهم هذا بحث مهم جدا هل نفسر القرآن بارائنا لا من قال القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار فما هو الواجب الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله شاهد عليه بما أراد من كلامه وهذه مسؤولية عظيمة أنت أيها المفصل لكلام الله أنت بنزلة مترجم وهو نقل الكلام من لغة إلى أخرى لأنك تقول للناس أراد الله كذا وكذا أراد الله كذا وكذا فاحذر أن تكلم أن تقول أراد الله كذا وهو لم يرده فتكون كاذبا على الله عز وجل ايضا يقول شاهد عليه بما أراد من كلامه لأنك إذا فصت كلام الله فقد شهدت على ربك بأنه أراد كذا وكذا مثال ذلك ذهب بعض التأخرين إلى أن قوله تعالى وترجباره سبها جامدة إن المراد بها في الدنيا وأن هذا إشارة إلى أن الأرض تدور نقول أنت الآن مترجم هل هل الترجمة مطابقة للمترجم الجواب يجب أن تكون مطابق أليس كذلك؟ ثانيا أنت الآن تشهد على الله بأنه أراد هذا المعنى الذي أراد الذي ذكرت أراد أن الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في الدنيا وأنه كناية عند وراء الأرض تشهد الله بها وسوف يسأل الانسان عن هذه الشهادة كذلك لما ظهرت الاقمار الصناعيه فيما سبق وظهر الوصول الى الفضاء الخارجي فحدث بعض الناس وقال هذا موجود في القران موجود في القران الناس ياخذون الى الغلاف الخارجي اي وين الدليل قال يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض فنفذوا. وهؤلاء الذين خرجوا عن خلاف الجو خرجوا من اقطار نفذوا من أكثر السماوات والأرض فالآية تدل على أنه سيكون أناس يخرجون على هذه السفن الفضائيه وينفذون من أكثر السماوات والأرض من قهل؟ تشهد أن الله أراد ذلك؟ سيقول إذا كان مبصل حقيقة سيقول إيش؟ أشهد أشهد إن ما أعرف ذلك وهذا لا شك انه تحريف اول بدأ الله بالسموات قبل الأرض فهل نفذ هؤلاء من أقدر السموات؟ لا حتى هم يقولوا ما من أقدر السموات ولا قربنا من الشمس لو قربنا من الشمس لذبنا أو لذبنا على الصدر تعالى كل حال أقول إن المفسر يجب أن يشعر هذا الشعور الأول أنه إيش مترجم عن الله والثاني أنه شاهد على الله بأنه اراد كذا وبهذا نعرف عظم التفسير وعظم القول به. الله.